يسمع ضجيج ا ل أ ص و ا ت على اختلاف اللهجات وتعدد العبارات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا يغلطه المسائل ولا يتبرم ب إ ل ح ا ح الملحين ولا دعاء الداعين ولا ا س ت غ ف ا ل المستغفرين ولا ت و ب ة التائبين أ ح م د ه سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين ح م د ا يليق بجلاله وبعظيم سلطانه لا أ ح ص ي به ثناء عليه هو كما أ ث ن ى على نفسه و ا ل ص ل ا ة والسلام على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن به مهتدى عباد الله مقامات ا ل إ ي م ا ن ا ل م ت ن و ع ة ومنازل الطاعات ا ل م ت ع د د ة وفي ذلك خير للناس فمن ضعف عن القيام ذكر ومن ضعف عن الذكر وصل وواصل أ الناس بالخير وواصل ا ل أ ر ح ا م ب ا ل ر ح م ة وفي ذلك ر ح م ة بعباد الله تعالى وفي تنويع المواسم واختلافها للناس ر ح م ة ف ا ل ج م ع ة إ ل ى ا ل ج م ع ة تطهير للقلوب ورمضان إ ل ى رمضان م ح ط ة للتغيير وكذلك الصلوات الخمس يخرج منها المؤمن ويعود إ ل ى أ خ ت ه ا وهو أ ش د شوقا ومنعت ا ل ص ل ا ة ا ل ن ا ف ل ة ب ع ض ص ل ا ة العصر لتشتاق النفوس ل ل ص ل ا ة ولتعرف قيمتها ولكنها منعت من ا ل ن ا ف ل ة ص ل ا ة ولم, ولم تمنع من ا ل ن ا ف ل ة أ ذ ك ا ر ا وفي هذا د ل ا ل ة على كمال الشرع ي الحنيف الذي أ ر ا د للعباد أ ن يكونوا في خ د م ة د ا ئ م ة و ع ب ا د ة م س ت م ر ة مع ربهم ومولاهم سبحانه وتعالى و إ ن هذه المقامات ا ل م خ ت ل ف ة والعبادات ا ل ك ث ي ر ة والمواسم ا ل م ت د ا خ ل ة في حياتنا الغرض منها ت ز ك ي ة النفوس ولذلك أ ج ل المقامات و أ ز ك ى العبادات و أ ف ض ل القربات على ا ل إ ط ل ا ق هي ا ل ع ب ا د ة التي فيها ل ذ ة مناجاه وحب و خ د م ة لله وتعظيم و إ ج ل ا ل لله و م ع ر ف ة ويقين بوعده و إ ي م ا ن به سبحانه وتعالى و إ ن ن ي أ و د الحديث عن ع ب ا د ة أقدم نفسي في أ ت ق د م فيها و أ ت أ خ ر ل أ ن ه ا من العبادات ا ل ج ل ي ل ة أ ق د م فيها رجلا ووخر فيها رجلا من أ ج ل أ ن ه ا من العبادات ا ل س ا م ي ة و ا ل ج ل ي ل ة لا يقوى عليها إ ل ا أ ص ح ا ب العزائم والارادات ا ل م ت ي ن ة إ ن ه ا ع ب ا د ة الليل أ ن يضوع السحر ب ا ل أ م ي ن و أ ن ينادى الله في جوف الليل بالحنين إ ن ه ا عبادة من العبادات العظيمه ة وكفانا ب ا وكفانا فيها قوله صلى الله عليه وسلم أ ف ض ل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم و أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة بعد ا ل م ك ت و ب ة ص ل ا ة الليل وقوله صلى الله عليه وسلم أ ف ض ل الساعات في جوف الليل ا ل أ خ ي ر إ ن ه ا من العبوديات ا ل د ا ل ة على ا ل خ د م ة وعلى ا ل إ خ ل ا ص وعلى ا ل ص د ق و ا ل ص د ق ة تطفئ ا ل خ ط ي ئ ة كما يطفئ الماء اللهب و ص ل ا ة الرجل من جوف الليل إ ن ع ب ا د ة الليل هي ع ب ا د ة ا ل أ س ر ا ر و ع ب ا د ة الحكم و ع ب ا د ة المحبين و ع ب ا د ة ا ل م س ت أ ن س ي ن بالله عز وجل أ ن يقوم ا ل إ ن س ا ن وقد خرج من ا ل م ع ل و ف ا ت من الفراش الدفيء الوثير أ ن يقوم في جوف الليل يطيل القيام والوقوف بين يدي الله عز وجل إ ن ه ا ع ب ا د ة جليله ة ومن و الليل فاسجد له فاسجد س ب ح ليلا طويلا ليس مجرد س ا ع ة ليقال عنها التهجد لا والله و س ب ح ليلا طويلا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوم الليل ة طويلا حتى ت ط ف ط ر قدماه اما إ ذ ا دخلت العشر ا ل أ و ا خ ر فكان يجتهد ما لا يجتهد في غيره إ ن ه في غير العشر ا ل أ و ا خ ر يقوم حتى ت ط ف ط ر قدماه اما في العشر ا ل أ و ا خ ر ف إ ن ه يجتهد ما لا يجتهد في غيره و إ ن ي عجبت لهذا الحديث ولهذا الوصف من ع ا ئ ش ة رضي الله عنها فعلمت أ ن ه اجتهاد ما بعده اجتهاد و أ ن ه ا ع ب ا د ة ما بعدها ع ب ا د ة ومن الليل فاسجد س ب ح ومن ل ل ل ي ف له وسبحه ليلا طويلا ليلا طويلا هذا والله لا يقدر عليه كل الناس قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ل ي ل ة ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن ف إ ذ ا هو ي ق ر أ قوله تعالى إ ن تعذبهم ف إ ن ه م عبادك و إ ن تغفر لهم ف إ ن ك أ ن ت العزيز الحكيم ما زال يرددها حتى أ ذ ن أ ذ ا ن الفجر الاول أ و ولم ل لم يركع ي ت ج ز ا آ ي يرددها ويبكي إن الليل يحتاج ة فعلاً إن إ ل ى قلوب ويحتاج فعلا إ ل ى صفات أ ج م ل ه ا الله عز وجل في قوله الصادقين والصابرين والقانتين والمنفقين بعد هذه والمستغفرين ب ا ل أ س ح ا ر أ ك ث ر الناس قياما بالليل واستغفارا ب ا ل أ س ح ا ر الصادقون والذين لهم صبر وفعلا قيام الليل يحتاج إ ل ى صبر ويحتاج إ ل ى جلد إن ن ان ش أشد ئ ة الليل وطأا قيلة هي وأقوم إ ناشئه ة الليل ا ي ب د ت وإن ن الليل ش ئ ة ا ك ل هي وإن ناشئة ا ل ل ل س اشد ع ا كلها تفاسير ا ت ه صحيحة إن ن ئ ة الليل هي أ ش وطئا على النفوس و أ ق و م قيلا أفضل طريقا والغرض أ ح س س ن ب ي ل ل ل إلى الله عز وجل وإلى مرضاته يعبد العابدون و و ويقوم القائمون ويذكر الذاكرون وينفق مرضاته المنفقون عز يعبد من ذلك التقرب إ ل ى الله عز وجل والشرف بخدمته سبحانه أ ن تكون خادما لله ب أ ر ك ا ن ك وبجوارحك و أ ن تطيل القيام هذا والله ليس ب أ م ر صعب بعض الناس يقف ساعات ط و ي ل ة ف ي م ا ل ان ي ف ع ولا يجدي أما يجدي أن تصف ا ل أ ق د ا م و أ ن تتجه القلوب و أ ن تلهج ا ل أ ل س ن ة و أ ن ت د ر ف الدموع و أ ن ت بين يدي الله عز وجل تناجيه وتسائله هذا مقام عظيم ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ان هؤلاء الذين لا يقومون يحبون ا ل ع ا ج ل ة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ا س ت س ق ل و ا قيام الليل ونسوا أن هناك, أو ان هناك يوم ثقيل سيقفونه في عرصات ا ل ق ي ا م ة إ ن هؤلاء يحبون ا ل ع ا ج ل ة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا وقال سبحانه وتعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون ب ا د الليل لله سجدا وفي ق يقومون ي يراوحون بين وبين ركبهم يقومون الليل يصلون ا ا جباههم م ركبهم جوف الليل ي ت من ل ق و الله مولاهم بالقرآن يقول ابن رجب رحمه الله تعالى الليل ويسعلون يتكلمون إليه يقول ويرجونه رحمه وفي جوف الليل من رجب صدق ما يقال في جوف الليل إ ن ه ا ع ب ا د ة سر إ ن ه ا ع ب ا د ة إ خ ل ا ص إ ن ه ا ع ب ا د ة جهد واجتهاد وتعب ونصب قاموا في جوف الليل قال أ ن ف ا ظ ه م تتراقص طربا وتقيم عرسا, كلماتهم في جوف الليل تقيم عرسا واحتفالا من صدق ما يقولون كانت عفير ا ل ع ا ب د ة تقوم الليل تناجي ربها وتبكي تقول إ ل ه ي غارت النجوم ونامت العيون وغلقت الملوك أ ب و ا ب ه ا وخلا كل حبيب بحبيبه هذا مقامي بين يديك ف ر ح م لي وخلى كل حبيب بحبيبه الملوك أ غ ل ق ت الابواب ولو كانوا من الكرماء ولو كانوا من المنفقين في س ا ع ة لا يقبلك فيها أ ح د من البشر لا يقبلك إ ل ا ربك سبحانه وتعالى ولذلك كانت بردى ا ل س ر ي م ي ة رحمها الله تعالى من الصالحات تقوم الليل وتبكي بكاء ا شديدا فيقوم أ و ل ا د ه ا وزوجها ينظرون إ ل ى هذه ما الذي يبكيها بكت بكاء ا حتى قالوا كادت أ ن تهلك فجاءها زوجها و أ و ل ا د ه ا يقولون لها يا أ م أ ن ف ق ي بنفسك ارحميها قالت رحمتها أ ر ي د يوم يرحم الله الراحمون في عرصات ا ل ق ي ا م ة هي تبكي ل أ ج ل القيامه وتظن أ ن هذه ا ل ر ح م ة رحمتها أ ر ي د قالت لهم أ ت ع ج ب و ن من بكائي لو ر أ ي ت م بكاء العصاه يوم ا ل ق ي ا م ة لقلتم أ ن ي ا ل ع ب إ ن أ ع ظ م دافع يدفع اهل الليل يقض مضاجعهم خوفهم من الله أ و ل م يقل ربنا تتجافى ج ن و ب ه م عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة هل تظنون أ ن التهدي الذي نصليه في العشر ا ل أ و ا خ ر هو قيام الليل الذي كان يقومه أ س ل ا ف ن ا إ ن ضعف أ ب د ا ن ن ا ومن قبل وهن عزائمنا وضعف إ غ ا د ا ت ن ا هو الذي صورنا أ ن ن ق و م ا ل ل ل ل ي ا ق ر آ نقوم ي ل تتجافى ج ن و ب ه عن الليل م بينهم ض ا ا ج ع وبين ف ر ش مشكلة ب ن وبين ه م ا ف ف ر ش ج ا تعبير ق ر آ ن ع ج ي ب تتجافى جنوبهم عن المضاجع أ ي لا يعرفون النوم إ ن كانوا قليلا من الليل ما يهجعون و ب ا ل أ س ح ا ر هم يستغفرون عجيب عجيب جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعا تتجافأ جفاء درجة تتجافأ جنوبهم بينهم وبين يحبون شيء ربهم والله ومشكلة والله خوفا خوفا الفراش لا الفرش هذا ناره إلى أنهم من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 في سبيل الله وبين قيام الليل وكلاهما انفاق فقيام الليل انفاق ر ا ح ة وانفاق دعه وانفاق خروج من ا ل م أ ل و ف ا ت وخروج عن العوائد والانفاق فيه ش ج ا ع ة لا يقوم الليل إ ل ا ش ج ا ع ة وقل أ ن تجد قائما بالليل فخذ لا يمكن من قام لله في جوف الليل وذاق ل ذ ة ا ل ع ب ا د ة و أ د ر ك ح ل ا و ة ا ل م ن ا ج ا ت لله عز وجل قل أ ن يضن بماله إ ن ه بعد ذلك لا يرى للمال ق ي م ة ينفقه في سبيل الله وفي أ و ج ه الخير لذلك قال ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أ خ ف ي لهم من ق ر ة أ ع ي ن جزاء بما كانوا يعملون يا سبحان الله ا ل ل ط ي ف ة أ خ ف و ا العمل ف أ خ ف ى الله الجزاء أ خ ف و ا العمل فقاموا الليل ة و أ ف ض ل قيام الليل أ ن تقوم لوحدك لا يراك احد ولا يسمع بك أ ح د إ ن ه ا ع ب ا د ة ع ب ا د ة سر ولذلك أ خ ف و ا العمل عن الناس ف أ خ ف ى الله الجزاء عن الناس و أ ع د ه بما يعرفه فلا تعلم نفس ما أ خ ف ي لهم من ق ر ة أ ع ي ن جزاء بما كانوا يعملون والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ص ل ا ة الليل عندنا في رمضان وفي رمضان في العشر ا ل أ و ا خ ر وعند السلف ص ل ا ة الليل ث ا ب ت ة و م س ت ق ر ة نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل إ ن في ا ل ج ن ة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها يا سبحان الله اجعل قلوبنا بهذا م و ق ن ا ت اجعل قلوبنا بما قال, رسول بما قال رسولك م و ق ن ا ت إ ن في ا ل ج ن ة غرفه يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها قلنا لمن يا رسول الله قال لمن أ ط ا ب الكلام و أ ط ع م الطعام وبات قائما والناس نيام إنها انه جزاء جزاء من أ ح س بمعاني العبوديه ة أ ي تمر ع ل ذ ن ا ايات ولا تؤثر فينا ونقف عند كلام رب البريات ولا يستوقفنا ولا يهزنا والسبب أ ن ن ا ضعفت قلوبنا وتعلقت بالدنيا أ ك ث ر مما يجب عثمان بن عفان رضي الله عنه أ ت ى مكه معتمرا وبعد ص ل ا ة العشاء أ ر ا د أ ن يصلي دخل في ا ل ق ر آ ن كبر وهو في الثمانين من عمره و ب د أ ي ق ر أ و ي ق ر أ و ي ق ر أ فما ركع و ب د أ ي ق ر أ و ي ق ر أ و ي ق ر أ حتى ختم ا ل ق ر آ ن مع أ ذ ا ن الفجر فكانت له وترا وقيام ليل ختم ا ل ق ر آ ن في ر ك ع ة والله هذا ليس ببعيد ل ي ببعيد س ل أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والحديث صححه ا ل أ ل ب ا ن ي في صحيح الجامع الصغير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 أو لو لم يكن هناك من يقوم الليل ب أ ل ف آ ي ة لما ذكره صلى الله عليه وسلم ومن قام الليل ب أ ل ف آ ي ة أ ل ف آ ي ة نحو ث م ا ن ي ة أ ج ز اجزاء ء ثمانية أ ت ق ر أ في ثماني ركعات ث م ا ن ي ة أ ج ز ا ء من قام الليل ب أ ل ف آ ي ة كان من المقنطرين الذين ي أ خ ذ و ن الحسنات بالقناطير ليس بالقنطار ولا بقنطارين من ي أ خ ذ و ن الحسنات بالقناطير فلا تعجب أ ن يقوم عثمان عند الحجر ا ل أ س و د ا ل ل ي ل ة و ما اراد أ ن أن أن يوتر أراد أن يقرأ ولكن استرسل استرسل, استرسل كل م ر ة يقول أ ر ك ع أ ر ك ع حتى ختم ا ل ق ر آ ن في ر ك ع ة و ل ن يصل بعدها ل أ ن الفجر قد أ ذ ن أ ي ه ا ا ل إ خ و ة لا تعجبوا هذا أ و بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ذهب عمر بن الخطاب ي س أ ل أ س م ا ء بنت عميس زوجه قال لها يا أ س م ا ء كيف كان يعبد أ ب ابا ك ر ل ر بكر ي يعبد ف كان ك أبا ب ا ل ربه قالت كان بعد العشاء يخلد إ ل ى النوم ثم ي ق و ف في جوف الليل يصلي ويبكي يصلي ويبكي ك أ ن ن ا نشتم من شده ة ب ك ا ئ رائحة ك بكائه د تشوى و يصلي ي ب ي يصلي ويبكي ك أ ن ن نشتم من شدة ب ك ا ر ا ئ ح ة كبد تشوى قال ضرار بن دمر الكناني يصف عليا ولقد ر أ ي ت ه في بعض مواقفه وقد أ ر خ ى الليل سدوله وغارت نجومه قادرا على لحيته يتململ ت م ل م ل السليم ويبكي بكاء الحزين يقول يا دنيا غري غيري إ ل ي ت ع ر ض ت أ م إ ل ي تشوفت قد أ ب ن ت ك ثلاث زادك حقير وعيشك خطير وعمرك قصير آ ه من ق ل ة الزاد و و ح ش ة السفر وبعد الطريق ولقد ر أ ي ت ه في بعض مواقفه وقد أ ر خ ى الليل سدوله وغارت نجومه بعد أ ن قام وحتى غارت النجوم بقي الدعاء و ب ا ل أ س ح ا ر هم يستغفرون قاموا يصلون أ م ن هو قانت اناء الليل يعني كل الليل ساجدا وقائما يحذر ا ل آ خ ر ة ويرجو ر ح م ة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إ ن م ا يتذكر اولو ا ل أ ل ب ا ب فهو في هذا, الج... في هذا الليل بعد أ ن قام وصلى قابضا على لحيته يتململ ت م ل م ل السليم أ ي من, من لدغه ت عقرب او لدغته ح ي ة ويبكي بكاء الحزين يقول وإني عيوننا يا دنيا غري غيري وإني لا أتساءل جمدت لماذا ولماذا نضبت دموعنا وجمدت عيوننا ما الذي أ ص ا ب ن ا اهي و ح ش ة الدنيا اهي إ ي ق ا ع ا ل ح ي ا ة السريع الذي أ خ ذ ن ا عن ربنا وعن م ن ا ج ا ة مولانا ما الذي أ ص ا ب ن ا يا ترى ما الذي أ خ ذ ن ا والله عز وجل يقول والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إ ن عذابها كان غراما ما الذي أ خ ذ ن ا و أ خ ذ بقلوبنا ف أ ص ا ب ت ن ا ا ل ق س و ة و أ ص ا ب ن ا الجمود ما الذي, الذي اعترانا من ا ل غ ف ل ة في حياتنا ف أ ب ع د ن ا عن ربنا إ ن أ ه ل الليل هم الذين يناجون الله بكلامه ويخاطبون الله ب ق ر آ ن ه وبالتدبر والترتيل فذلوا كتاب الله لاسيما في حنده الظلم وعن نواهيه كن يا صاحب زجره و ا ل أ م ر منه بلا ترداد فالتزم هو الكتاب الذي من قام ي ق ر أ ه ك أ ن م ا خاطب الرحمن ب ا ل ك ل م ة وربما ضعف الحفظ عند الناس أ ق ع د ه م عن قيام الليل يقول قائلهم لو أ ن ي قمت ا ل ل ي ل ة يا ترى ماذا سوف أ ق ر أ ولا حفظ لي يمكن أ ن ت ق ر أ من المصحف ويمكن أ ن تصلي من الليل القليل فجاء في صحيح الجامع الصغير قوله صلى الله عليه وسلم ايما رجل قام من الليل وايقظ امراته وصليا ركعت وصلي ركعتين كتبا ليله اذن من الذاكرين الله كثيره والذاكرات وربك لانه عظيم يرضى منك بالقليل ولانه كريم يرضيه عنك البسيط اليسير توقظ ا ل ز و ج ة وتصل ركعتان فقط ركعتان فقط ثم تكتب عند الله انت وهي من الذاكرين الله ك ث ي ر ا والذاكرات كان السلف يقولون لا يقوم الليل منافق دعام يقوى على قيام الليل منافق وكان محمد بن سيرين رحمه الله يقول لا بد من قيام ليل ولو بمقدار حلب شات لابد من قيام ليل ولو حلبشات قيام بمقدار من ومن استطعت وعجز عن الصلاة فليذكر في يكون تكون ممن يذكر الله وسلم أقرب يعني من استطاع أ ن يذكر الله في ت ر ك ا ل س ا ع ة فليفعل بالذكر والدعاء والتمجيد والسؤال و أ ج ل ما في الليل ليس قيامه و صلاته و قراءته و ذكره أ ج ل ما في الليل الدعاء والتملق والسؤال و لسان حالك يقول لبست ثوب الرجا ء والناس, والناس قد رقدوا إلبس ت ت ا ب ل ر ج ا ء والناس قد رقدوا تناجي ربك وتسائل مولاك وتطلب سيدك وتتملقه وتطلبه أ ن يعفو عنك و أ ن يعتقك والله قيام الليل حصن عظيم من الحصون التي ضيعناها ولما ضيعت الامه قيام الليل والمناجاه ولذه السؤال ضاع كل شيء في امتنا هل تعلم انه ما من مجاهد رفع رايه الجهاد في يوم من ا ل أ ي ا م إ ل ا وكان من أ ه ل الليل قال ابن ك ث ي ر ولو ر أ ي ت صلاح الدين في جوف الليل يصلي ويبكي لقلت لا يقدر على حمل السلاح بالنهار لكن ما أ ع ج ب الفرسان في المحراب أ ع ج ب الفرسان هم الذين يقومون الليل فهم رهبان بالليل و ح ق ي ق ة فرسان بالنهار ما من مجاهد إ ل ا وهو من أ ه ل الليل وما من عالم إ ل ا وهو من أ ه ل الليل البخاري الذي كتب ونصح وفعل كان من أ ه ل الليل البخاري كان يقوم الليل كل يوم ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن يوصد مصليا به فكان يختم ا ل ق ر آ ن كل ع ش ر ة أ ي ا م يوميا ث ل ا ث ة أ ج ز ا ء ليست ق ر ا ء ة من المصحف بيده ق ر ا ء ة هو يقف على طوله يصلي فإذا, دخلت فاذا دخل رمضان ختم ا ل ق ر آ ن مصليا به كل س ب ع ة أ ي ا م أ ر ب ع ة أ ج ز ا ء وقليل ف إ ذ ا دخلت العشر اواخر ختم ا ل ق ر آ ن مصليا به كل ث ل ا ث ة أ ي ا م كل يوم يصلي ب ع ش ر ة أ ج ز ا ء يعني ا ل أ ل ف آ ي ة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ت ى بها ا ل س ر ف يصلي ع ش ر ة أ ج ز ا ء يختم في العشر ا ل أ و ا خ ر ثلاث مرات ثلاث مرات نحن إ ذ ا قيل المسجد المعين فيه خ ت م ة كل الناس يذهبون لماذا ل أ ن ه ا خ ت م ة و ا ح د ة في شهر واحد أ و خ ت م ة و ا ح د ة في العشر ا ل أ و ا خ ر أ و كل خ ت م ة و ا ح د ة عند بعض الناس في العمر كله أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة إ ن ه ا د ع و ة ب م ن ا س ب ة العشر ا ل أ و ا خ ر أ ن نشد المئزره وأن نوقظ أ ا ل ل و أ ن نجتهد ما لا نجتهد في غيره و أ ن ننصب ا ل أ ر ج ل و أ ن نقوم لله تعالى مصلين راجين باكين متملقين خائفين و ج ل ي ن ولربنا محبين أ س أ ل الله تعالى أ ن يتقبل منا جميعا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 أ ه ل الليل أ ن ظ ر الناس وجوها بالنهار قال الحسن البصري ل أ ن ه م خلوا بالرحمن فخلع وكساهم من نوره أ ه ل الليل أ ك ث ر الناس صدقا في ا ل م ع ا م ل ة ل أ ن ه م لما قاموا خائفين وكان إ ي م ا ن ه م إ ل ى د ر ج ة م ف ا ر ق ة الفراش وهو طيب ومباح طالما أ ن ه م قاموا إ ذ ا باعوا باعوا بصدق و إ ذ ا اشتروا اشتروا بورع و إ ذ ا تعاملوا تعاملوا بتقوى و إ ذ ا تكلموا تكلموا بصدق الليل من العبادات ا ل ع ظ ي م ة يكفي فيه قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل ف إ ن ه دعم الصالحين قبلكم و ق ر ب ة إ ل ى الله تعالى ومنهات عن ا ل إ ث م منهات عن ا ل إ ث م لا يمكن أ ن تجد شخص يقوم الليل ويكذب بالنهار لا يمكن و إ ل ا لما استطاع أ ن يوفق إ ل ى قيام الليل والمحروم من حرم ل ذ ة مناجاه الله تعالى والله الذي لا يقوم و ي س أ ل ربه ولا يناجي مولاه ويحس بقربه ويشعر بحبه ويتودد إ ل ي ه ويتامل أ س م ا ء ه وصفاته معاني القهر و ا ل ر ب و ب ي ة والعلو والعز والمنع والعطاء والجود والكرم والرزق والبسط والقبض و ا ل خ ف كل هذه المعاني يحسها والله محروم ولو نام حرم نفسه قال عليكم بقيام الليل هذا الحديث في سنن أ ب ي داود وصححه الالباني أ ل ب ن ي ع ي ك م ق ي م الليل ف إ ه ا ا ل ل ص ح ن قبلكم وقربة فعلا ق ر ب ة فعلا قربه الى الله تعالى و إ ذ ا س أ ل ك عبادي عني ف إ ن ي قريب ة ق ر ب ة إ ل ى ربكم و م ن ه ا ت عن ا ل إ ث م فعلا قيام الليل ينهى عن ا ل إ ث م و م ن ه ا ت عن ا ل إ ث م قال أ ب و سليمان الداراني أ ه ل الليل في ليلهم أ ش د طربا وفرحا و أ ن س ا من أ ه ل ا ل ل ه في لهوهم ع ب ا د ة الليل ع ب ا د ة ج ل ي ل ة والله ع ب ا د ة ع ظ ي م ة لذلك منهاب عن ا ل إ ث م وتكفير للسيئات و م ط ر د ة للداء عن الجسد عظيم ا ل ل ه حتى الداء لا يدخل الجسد أ ل ا ترى ان الحمى تساهر بالشخص ذلك ل ق و ة ا ل م ن ا ع ة التي في جسم المريض ل أ ج ل دفع المرض تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى السهر يقوي الجسم على غير كلام الناس يا إ خ و ا ن كيف نقوم الليل ما هي المعينات على قيام الليل نحن أ خ ل د ن ا إ ل ى ا ل أ ر ض حياتنا ا ل ي و م ي ة م ؤ س س ة على غير قيام الليل يعني بالبرنامج اليومي لكل موظف ولكل عام لا يمكن أ ن يقوم الليل لماذا ل أ ن ه يخرج صباحا باكرا لا ق ي ل و ل ة مع المعاصي والذنوب التي في الشوارع التي في الطرقات التي في المكاتب التي في أ م ا ك ن العمل مع النساء مع هذه ا ل ز ح م ة يرجع متعبا لو أ ن ه صلى العشاء يتمنى متى يرجع إ ل ى فراشه يرجع هذا من يصلي في المسجد هذا إ ذ ا كان من أ ه ل الخير ي ر ج ع ب ع د ا ل ع ش ا و يردو أ ذ ي ا ل ه م ت ع ب ا ل جسد م ن ه ك ل ت ف ك ي ر هل تظن ن ا ن م ث ل هذا يقوم إ ل ا من أ ق ا م ه الله هي من ا ل ع ب ا د ا ت التي تحتاج إ ل ى تجرد كثير إ ل ى تجرد كبير و إ ل ى ت ع ظ ي م لله أ ص ل ا على قدر ت ع ظ ي م ك ل ل ه أ ن ت تقوم ا ل ل ي ل أ س س حياتك على الدين أ و ل شيء ص ل ي ل فجر في المسجد وسوف ترى ع ا على ق ي ا م الليل ا ب د أ حياتك ب ص ل ا ة الفجر واتخذ ق ي ل و ل ة ل ت ق ن لديك قيلوله ولا, تساهر بعد العشاء أبدا. ولا تجامل احدا بعد العشاء ما تستقبل زور اففف بابك وخش الباب بعدك ت ا ك م الله معينات ح س ي ة اسمها المنبهات والموبايلات المبايده و تنظم بها بس اضبط المنبه على ا ل س ا ع ة ا ث ن ي ن بعد ذلك بالقوم وانوي و ع ق د العزم وارقد طاهرا وذاكرا بس على فراشك طاهرا و أ ن ت لله ذاكر وسوف تقوم الليل ب إ ذ ن الله تعالى قال سفيان الثوري حرمت قيام الليل خ م س ة أ ش ه ر بسبب ذنب أ ص ب ت ه وجاء رجل إ ل ى ح س ن البصري قال أ ن و ي قيام الليل أ ق د م ا ل ر ك و ه و أ ض ع ا ل إ ب ر ي ق ولا أ س ت ط ي ع أ ن أ ق و م قال قيدتك ذنوبك ومن أ ر ا د أ ن يعرف أ ن قيام الليل ممكن كل يوم يمكن أ ن يسائل طالبا على أ ع ت ا ب الامتحانات م ن الذي سوف ي ص ي ب ه سوف يصاب بقلق وبتفكير ك ث ي ر سوف يسائل أ ي ا م و ليالي من أ ج ل أ ن يجيز الامتحان و ب إ م ك ا ن ه جسده يتحمل لماذا لا يتحمل جسدك قيام الليل قال شميط بن عجلان رحمه الله تعالى العين ق ا ط ف ل إ ن عودتها السهر اعتادت و إ ن عودتها النوم اعتادت أ ن ت إ ن أ ر د ت أ ن تقوم الليل ا ل أ ي ا م ا ل أ و ل ى سوف تعاني سوف تتعب تعبا شديدا و تشعر أ ن ك ب النهار نعسان تعبان تتساءل كثيرا لكن ما هي أ ي ا م إ ل ا يصبح قيام الليل عندك كما هو عند الصالحين كشرب الماء عمرو بن ا ل أ س و د السكوني من كبار التابعين شهد له عمر بن الخطاب شهاده ة ش ا د ة عمر لعمرو بن ا ل أ س و د رضي الله عنهم والله أ ف ض ل من جميع شهادات الدنيا ا ل آ ن الجامعه والدراسات العليا والبروفات كل الشهادات ا ل م و ج و د ة في الكيمياء و ا ل ه ن د س ة والشريعه ف ي والقانون و ف ي ا ل آ د ا ب ش ه ا د ة أ ع ل ى من أ ي وسام أ د ى ش ه ا د ة ل أ ن ه الذي أ ع ط ا ه ا ل ش ه ا د ة من الذين لا يجاملون هو عمر الخطاب لو وليت كعب وليت ك ع بدونه في له كعب بدق عنده في عينه ج ب ب ب د و ا ا ل ب س ط و ن ة يعني ما ب ج ا م ل قال من سره أ ن ينظر إ ل ى هدي رسول الله فلينظر إ ل ى هدي عمري بن ا ل أ س و د السكوني قالت لا يشوف الرسول كان ب يعمل كيف بس يعاين لعمري ي ذا بس در ر س و ل ذاته قال بس أ ع م ا ل الرسول هدي هدي الرسول ب ش ه ا د ة فعلا أ ج ل من أ ي ش ه ا د ة ماذا كان يفعل دخل السوق اشترى ح ل ة ب أ ل ف دينار حل ة ب أ ل ف دينار أ ل ف دينار اشترينا ع ب ا ي ة جا ا ل ع ب ا ي ة خدتها في البيت إ ذ ا جاء وقت السحر ي قام ي ق و في ص ل ل ي ل يغتسل ويلبس حلته ويرجل شعره لحيته ويتطيب النص عم يقولوا زودها ماشوين ا ل س ا ع ي ماشوين لا في ب ك ا لا في اجتماع في ق ا ع ة ا ل ص د ا ق ة لا في لقاء مع وزراء ادواته ما ش و ي ن يقوم يقف في مصلاه يصلي انتهى صلاه ل ل ل م ا ت بس في الليل ت خ يجب ان يكون هناك اشياء ل ج ب ان ي ك و م هناك اشياء ل ج ب ان يكون هناك ا ش ي ل ء يجب ان ت ك و ن ه ا ك اشياء يجب ان يكون ا ر ل ي ا ء ي ا م ي ك ا ك اشياء يجب ان ي ب ش ن ه ا ك اشياء يجب ان يكون ه ش ا ل ا ت ن ا ء ي قال ل يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك ا ش ا ء يجب ا و ي ن ه م د ا ش ي ن ي ق و م ه ن ا ل ل ي ل ء يجب ان يكون هناك ا ل ل ي ل ب ان ي ك و ا ك ي د ي ع ب ان يكون ه ا ب اشياء ي ج ي ك و ي ا ء يتضيع ماذا تجيح يتجيح كيف هذه ب بلا ا ي ت تخيل لابس عبايته ويسرع دقنه ويتريح يقوم الليل لكن والله عنده حق ما زي حق ابنته ب ي ج و ز ه يقوم الليل حتى اذا أ ر ا د أ ن يرجع إ ل ى فراشه ما استطاع أ ن يرجع إ ل ى فراشه إ ل ا حبوى قال الذهبي يزحف كما يزحف البعير يصلي لما يرجع السرير إ ل ا يحمل يمشي السرير حبيان ه ده عنده حق يلبس العبايه、دي. عنده حق أ م ا ن ان حبس ا ل ج ز ر الواحد دي العراقي متمشيه ما في مشكله عراقي بلا طاقيه ب ت م ش ي ه ما في م ش ك ل ة وكان عملت طاقيه كالترخيص ياخي أ دي دي ع ب ا ي ة فيها شيء عجيب أ ع ج ب ت ما ق ر أ ت في قيام الليل أ ب و هريره عنده خادم في البيت الخدام معه في البيت ومعه زوجه يقسمون الليل الى ث ل ا ث ة أ ق س ا م يقوم الخادم الثلث الاول ويوقظ أ ب ا هريره وينام يقوم, أبا هريرة يقوم ابو ه ر ي ر ة الثلث الثاني ثم يوقظ زوجه ويرقد وتقوم هي الثلث ا ل أ خ ي ر اليوم ا ل ت ا ن ي يصبح ا ل م ر أ ة قامت الثلث ا ل أ و ل القامه ا ل ب ا ر ح ة الثلث ا ل أ خ ي ر تقوم الثلث ا ل أ و ل و ا ل ص ح ي الثاني والثاني يصلي يوميا إ ل ى أ ن ل ق س م و ا اليه الى ث ل ا ث أ ق س ا م يا اخوانا باقليه الفضائيات والرسيفرات والرسي والرسي دي معاقيه املاك ا ل أ م قاتل فرج و ا ل أ ب و ل ف ر ج ا ل ب ق و م ه تانيه م ن وريني ا ل ب ق و م ه تانيه م ن الولد المشي نادي ودي من أ خ ي وريني تقومه ت ا ن ي و ص ح ي منه ك أ ب ي هريره ياخي يا أ الحسن بن صالح ا بن حي اورد ا ل ع ج ل في كتابه الثقات أ ن الحسن بن صالح كانت له ج ا ر ي ة ملك يمين ا ش ت ر ا من السوق قعد ا معهم احتاج ي ق ر و ز ه ل ب ي ع ه ذهب إ ل ى السوق وباعها ش ت ر و ا ا ل ج ا ر ي ة السياده الجدف مدوا البيت قامت في جوف الليل تقول ا ل ص ل ا ة ا ل ص ل ا ة يرحمكم الله نظروا الى ا ل س ا ع ة والوقت قال الفجر لم يحن بعد قالت أ ل ا تصلون بين العشاء والفجر شيئا عيش الفجر بس في النص ما ب ح ا ج ة قال نعم قالت إ ن ا لله و إ ن ا اليه راجعون اللهم أ ج ر ن ي في مصيبتي واخلف لي خيرا منها الصباح ذهبت إ ل ى الحسد بن صالح تبكي تطرق بابه تقول يا شيخي لقد بعتني إ ل ى أ ق و ا م لا حظ لهم من الليل و إ ن ي أ خ ش ى أ ن يصيبني ما اصابهم من ا ل غ ف ل ة س أ ل ت ك بالله أ ن تردني فردها ر ح م ة بها خادم خادمتهم تقوم الليل وتقول لقد بعتني إ ل ى أ ق و ا م لا حظ لهم من الليل أ م ا و إ ن ه ا لو أ ت ت في زماننا لانكرت جميع الناس إ ل ا من رحم الله لانكرت جميع البيوت إ ن ا من رحم الله هي قبور لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا فيها كثير من الناس حتى الذي يصلي في المسجد لا يصلي في بيته النوافذ بالرغم من أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ص ل ا ة ا ل ن ا ف ل ة في البيت تعدل ص ل ا ة ا ل ن ا ف ل ة في المسجد سبع وعشرين د ر ج ة وهذا الحديث ربما يسمع به بعض الناس ل أ و ل م ر ة و أ ن ا م ت أ ك د أ ن من سمعه ل أ و ل م ر ة سوف ينكره بقلبه لكنه حديث صححه ل ا ل ب ا ن ي في صحيح الجامع الصغير حديث صحيح سبحان تعدل المسجد الديون يريدها في البيت、للرجل. ليس في يا الدين صلاة صلاة النافلة للرجل للمرأة النافلة الله مرة هذه أ ن ه ا مراكز ل ل إ ش ع ا ع ومناره للهدى ومنطلقات ل ل إ ص ل ا ح والتغيير أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة هذا قيام الليل وهذه آ ث ا ر ه ونصوصه و أ د ل ت ه وهذه قصصه وروائعه هذا قيام الليل ا ل أ س ب ا ب ا ل م ع ي ن ة عليه ل م يبقى بعد هذا إ ل ا أ ن تحيا القلوب ا ل م ي ت ة وان تستيقظ الافئده الغافله ولم يبق بعد هذا إ ل ا سؤال الله و إ ل ا اللجوء إ ل ي ه سبحانه وتعالى ايها الاحبه كنا قد طرحنا في اول جمعه من رمضان إ ط ع ا م الاسر الفقيره زادا لرمضان وبحمد الله وتوفيقه المال الذي جمع من, من, من عندكم ومن عند بعض المحسنين فطرنا ض به خمسين أ س ر ة في خمسين أ ل ف كل أ س ر ة أ ع ط ي ن ا ه ا زاد بخمسين أ ل ف مواد ع ي ن ي ة وهذا من أ ع ظ م ما تلقون الله عز وجل به يوم ا ل ق ي ا م ة ولكن ا ل آ ن من أ ك ب ر مشكلاتنا ك أ م ة م س ل م ة في السودان ق ض ي ة دارفور التي أ ع ي ت السياسيين و أ ن ا في تقديري أ ن حل م ش ك ل ة دارفور ليست بيد السياسيين إ ن م ا بيد المجتمع ل أ ن الذين في دارفور إ ذ ا كان لهم بغض تجاه ا ل ح ك و م ة هل يا ترى يبغضون كل مواطن في السودان من إ خ و ا ن ه م من المسلمين ممن يتعاطفون معهم لا شك ل ا وكان رمضان ف ر ص ة ط ي ب ة ل أ ن بعض أ ه ل دارفور يصوم في المعسكرات هذه هذه التقارير التي وردتنا في المعسكرات على تمر المنظمات الصليبية تعلموا على تمر الحقيقة ويفطر يصوم في وبعض ينبغي أن هذه الحقيقة وبعض المنظمات أشاعوا في معسكرات في أشاعوا بأنه لا صوم له قالوا أ ن ت م اعرفكم الصيام ل أ ن ك م مشردون ونازحون ولكن معظم أ ه ل ن ا في دارفور أ م ل ن ا الا يستجيبوا لذلك فهم من ا ل أ خ ي ا ر لكن العيد ف ر ص ة و أ ن ا يبدو لان السياسيين لا يستغلون الفرص ة ا ل ج م ي ل ة العيد فرصه للتصافي ماذا أ ع د ت ا ل ح ك و م ة و أ ع د شعبنا ب إ خ و ا ن ه م في العيد في المعسكرات في دارفور عندنا مشروع اسمه ف ر ح ة العيد و أ ن ا تقديري أ ن الشعبيين لهم م ق د ر ة على التواصل مع إ خ و ا ن ه م من اهل دارفور أ ك ث ر من السياسيين ولذلك عندنا مشروع ف ر ح ة العيد الغرض أ ن تستغل أ د و ا ء العيد بتقديم عمل في يوم العيد عند ا ل ص ل ا ة وعند الالتقاء وعند ا ل ف ر ح ة أ ن ت ه د أ النفوس و أ ن تسل سخائم الغل من القلوب ولذلك المشروع طرحته م ن ظ م ة البصائر ا ل خ ي ر ي ة ا ل م ن ظ م ة ا ل ف ت ي ة وعلى ا ل أ ب و ا ب هذه الصناديق صناديق م خ ص و ص ة لهذه ا ل م س أ ل ة و ت أ ك د و ا واعلموا أ ن ه ا سوف تصل إ ل ى أ ه ل ه ا الذين تريدون ويا ليت المت... متمردي دارفور والناجحين يعلمون ما في قلوبنا تجاههم من الخير ويعلمون الود والرحمه التي نكنها نوكن... لهم والله نحن نحبهم ونرجو لهم الخير ولا نعرف للقبليه شبيه ولكنهم اصيبوا برده فعل كل ما هو عربي واسلامي يكرهونه ل ل أ س ف الشديد هل تعلم أ ن المنظمات ا ل ع ا م ل ة في دارفور ا ل ك ن س ي ة 31 منظمه ة ا ل إ ح ص ا ء ا ت من أ س ب ا ن ي ا وبلجيكا والنرويج والسويد و أ م ر ي ك ا و أ ل م ا ن ي ا و إ ن ج ل ت ر ا 31 منظمة منظمات كنسية رسمي كنسية و ه ي ا ل ت ت ي ح ر ض ا ل ن ا ح ي ن م ن ه م و ه ي التي تحرضهم أ ن يطردوا كل ما هو عنده ع ل ا ق ة ب ا ل إ س ل ا م و بالمسلمين من معسكراتهم و لكننا مدخلنا لتلك ا ل م ن ط ق ة أ ن ن ا ندخل إ ل ى ا ل م ن ط ق ة من أ ب ن ا ء ا ل م ن ط ق ة والمساعدات سوف تصل والله أ ت ت ن ي ا م ر أ ة هزني هذا الموقف في أ و ل أ ي ا م رمضان جاءتني ا م ر أ ة واعطتني نصف مليون خ م س م ا ئ ة أ ل ف ع ا د ي ة قالت أ ن ا أ ر ي د منك أ ن يصل هذا إ ل ى دارفور ي ق فقط حملت المبلغ وبحثت عن إ ح د ى المنظمات ا ل إ س ل ا م ي ة واحد وثلاثين م ن ظ م ة ك ن س ي ة تخيل كم عدد المنظمات ا ل ع ر ب ي ة و ا ل إ س ل ا م ي ة ست منظمات من جميع انحاء العالم ا ل إ س ل ا م ي من اندنوسيا جاكرتا إ ل ى المحيط ا ل أ ط ل ن ط ي في المغرب ست منظمات فقط هي ا ل ع ا م ل ة في دافور وهذه تعمل و ص ط إ ش ا ع ا ت وتروي داخل المعسكرات أ ن هؤلاء والجدوين وجهان ا ل ع م ل ة و ا ح د ة و أ ن ه م و أ ن ه م و أ ن ه م ولكن سوف نصبر على أ ذ ى اخواننا وسوف نتحمل ما أ ف ر ز ت ا ل س ي ا س ة أ ن ا أ ع ل م أ ن كثير من شعب دارفور لا دخل له في كل هذه التعقيدات ا ل أ ج ن ب ي ة و ا ل إ ق ل ي م ي ه أ ن كثير من شعب السودان لا م ش ك ل ة بينه وبين أ ب ن ا ء دافور والدليل المساجد ا ل أ ح ي ا ء المدارس الجامعات جنبا إ ل ى جنب والله أ ن ا كل الذين وعاشرهم لا أ ع ر ف ما هي قبائلهم كثير منهم زملائنا في المدارس في الجامعات ا ل أ س ا د ة ا ل ب ل ا ج ي و ن في المساجد البعارفون ما بقول لو انت جابت شنو ما بهمني أ ن ا يهمني شيء واحد أ ن يكون مسلما هذا باب عظيم من أ ب و ا ب الخير أ ر ج و أن ل ا يفوتكم الباب الثاني وهذا يحتاج إ ل ى عمل خاص هذه أ و ر ا ق تفضل القلب صاحبها مشكلتي أ ن صاحب هذه ا ل أ و ر ا ق أ ع ر ف ه معرفه ل ص ي ق ة أ ع ر ف ه عن قرب ل أ ن ه طالب من طلابي الذين يحضرون دروسي ومحاضراتي وكان قوي الجسم و ش ه م وحريص ف ج أ ة غاب هذا الطالب عن الدروس وقد حضر في هذا المسجد كثيرا وممن يحضر في هذا المسجد واخر ج م ع ة صليناها في هذا المسجد ص ل ه ا معنا و أ ت ى بهذه الاوراق وجدته يعرج ف إ ذ ا به قد أ ص ي ب في ركبته واتهم بسرطان عياذا بالله وعافانا الله و إ ي ا ك م وجاءت ا ل م ع ا ن ا ة ق ر ي ة من قرى ا ل ج ز ي ر ة شاب مسكي يدرس في ج ا م ع ة الخرطوم في ك ل ي ة العلوم ا ل إ د ا ر ي ة أ ر ا د أ ن يسافر ل أ ج ل أ ن لا ي س ت ش ر ي السرطان في جسمه ولا رجله وهو يريد م س ا ع د ة هذه ا ل م س ا ع د ة أ ن ا لا أ ر ي د ه ا م س ا ع د ة ص غ ي ر ة ل أ ن المبلغ كبير وهي ف ر ص ة سوف تظل هذه الاوراق في المسجد كل من أ ر ا د أ ن يسهم بشيء بمال هذا طالب والله و أ ن ا يوم ج م ع ة ولا أ ز ك ي على الله أ ح د والله حسيبه من ا ل أ خ ي ا ر والفضلاء وعندي ممن يستحقوني ومن العاملين في مجال ا ل د ع و ة في ا ل ج ا م ع ة لكن ه ز ت ل ي مشكلته و أ ر ق ت ل ي ح ق ي ق ة والله أ ن ا في سفري ما كنت أ ف ك ر في شيء إ ل ا كمثل تفكيري في هذا الطالب الذي سوف يعاني م ع ا ن ا ة ك ب ي ر ة أ ح س و أ ش ع ر بذلك ولكن أ س أ ل الله تعالى أ ن يعافيه و أ ن ا أ ق و ل لك أ ن ت تخاف السرطان أ ل ي س كذلك أ ن ت تخاف السرطان أ ل ي س كذلك ادفع المال أ ق ي جسمك المرض بمالك صنائع المعروف تقي مصارع السوء و ا ل آ ف ا ت والهلكات إ ذ ا خشيت السرطان فادفع للمرضى وسوف يعافيك الله تعالى اسال أ ل ل ه ع الله ان ل و يعافيكم ل ا ة المباركة ع ة من أ وان خ ر شهر جمعي ا اللهم ي هذا المريض يا ا ل رب ع ا ل م ي ن ا ل ل الشاب العالمين ه هذا م اشفي يا رب、العالمين.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 اللهم اعنا ولا تعن ُ علينا يا رب العالمين ووفقنا للهدى والرشاد اللهم إ ن ا ن س أ ل ك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إ ن ا ن س أ ل ك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين اللهم تقبل منا يا رب العالمين اللهم تقبل منا يا رب العالمين إ ن ك على كل شيء قدير و ب ا ل ا ج ا ب ة جدير وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آ ل ه وصحبه وسلم واقم الصلاه